بسم الله الرحمن الرحيم والمدعاه غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدررات امرا يوم ترجف الراسخه تتبعها الراضفه قلوبهم يومئذ واجفة ابصارها خاشعة يقولون اإن ما لموعودون في الحافرة فاذا كننا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره انما هي جرره واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى تَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَذَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى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 مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا اناموا طغوا وااثروا حياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى وان من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فان الجنه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 تَمُنذُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا